كمثل الحمار يحمل أسبارا بس مثَلُ القوم الذين كذبوا بس مثَلُ القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إذا إن عمت أنكم أولياء إن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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنَّه ملاقِيكم فإنَّه ملاقِيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكم بما كنتم تعملون